وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهلا وجعل لكم فيها سغلا لعلكم وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَعِشَرْنَا بِهِ بَلَّةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين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 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنا فأشهد خلقهم سكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم آلهم بذلك من علم إنهم إلا يخرسون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آبائنا على أمتي وإن على آثارهم مختدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إن وجدنا آباءا على أمّة وإنا على آثارهم مقتذون قال أولو جئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون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 فالمتعطها أولئك وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسولهم مبين ولم جاءهم الحق قالوا هذا سحور إن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريةين عظيم أهُم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض إذ أرجأت بعضهم بعضهم سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أن يكون الناس همّة واحدة أن يجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وشرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن أعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطان فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذ آجاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمَعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِنْ عُمْ كَانَ فِي ظَلَالٍ مُّبِينَ فَإِمَّا نَذَابَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أو نُرِيَنَّكَ الَّذِي أُعَدْنَاهُمْ فَإِ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على سراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتي وابدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ زُلْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا أَكْشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ ينكثون. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنْ أَخَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَعِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُخْتَرِنينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ وَلَمَّا أَسَفُوهُمْ من تَقَنَّى مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا أَضْرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يُصَدُّون وَقَالُوا أَأَلِهَةٌ أَخَيْرٌ أَمْ وَمَا أَضْرِبُهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لبني ولو نشاء لجعلنا من ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للسعاة فلا تمترن بها واتبعونها هذا سراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطعون إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يوم أَلِيمٍ هل يُنْظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يشعرون الْأَخِلَّاءُ أَمْ مَذْهَبٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَابِدُونَ إِلَّا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتيه الأنفس وتلذ الأعنل وأنتم فيها خالدون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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرهوا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فانا أول عابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون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 ولئن سألتهم من خلقهم أقول إن الله فأنا يؤفكون وقيل يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون